يجيب لك البورتفوليو بتاع التروبول هيكون في تيبل اي تيبل في التاب عندك وامشي نيجي في الامتحان لا البورتفوليو مش في تيبل مش, مش هتقول لك حضرتك اللي بين القفط في الربط والقفط الموسيقى لا كويس معايا بالنسبه للام اس كيو انا بالك معايا لسه ما خدناش السيجن هنجيب لك فرق ام اس كيو ولا لا ده كله اي بيت اخر شهر اللي احنا فيه لوحدي ما انا مش شايف جاي دوت التلفين الشهر دوت هناخد انت زي ما انا بقول لك ممكن كده في ام 60 ممكن ما تكفيش وعشان كده تلاحظ غير في المطر جب اقول لك برضو الكلام لو هنجيب مرتفعات ولا دي على 10 درجات من 60 ده وهنجيب لسه ما قلناش هنجيب ولا متكثفه طيب ولو ما جيلات لو جالك ام سي كيو الامريلا هو في طبيعه ده اللي اعمل في الداتا الميموري مش هتكتب ده مش تقدر تعرف عايز ياخد معايا فاير اكبر فاير دي هتقول تراندات لو داخل ان بي رمضانك عليه ودي لو داخل يعني ثانيه ساعه دلوقتي بقى سايت بتاعتنا قدرت اج 4 يوفا فال كلها اسبوعين طول شويه بتاع شهر شهرين ماشي يا جماعه يا ترى الفطمس ديت دي اهم الهابيتس بتاعتها دي اهم عاداتها خالص قلنا بنحط البنت بتاع الايه ركز معايا قوي ركز مهم جدا قبل ما اقول لك ان دي الفطمس ديت ويك لاين ويك لاين يعني هل ده كده مسافات بعيده ولا يا دوبك كام جنب؟ يا دوبك كام جنب. التلفات ما زي الا معموله في المانيا ما تقدرش تظنها ندين. عشان ناموس. الموسه لو هنا نفس الناموسه. من اسكندريه يولا الحال. يجي ويكايا ما تقدرش تجيلها مسافه طويله. قال لي مالك من الحته ديت اهم نقطه في العاب ده. <تبخل> المترجم الأهمية في البورتماس في مدرس هريك لأنها تخيل أمراض ممكن تمرت بروسك ودخلك بروتوزوة بدخلك بكتيريا فيروس ممكن تعمل لك ألف شيء أساسي بدخل روزك في البورتماس ودخلك بروتوزوة فعليش مانيا وده الثاني بروتوزوة تسمعها معايا ليش دي مانيا ديس لم اتوا معي حاسة لفاتك مالاريا و جمع طول ما انا مشيني إذ بولوت الزوز يزيلس اللي بتتنقل بالأرثروبولز كانت المالاريا بتتنقل بالأنافليس كانت المهاردة الليش منية بتتنقل بكل البوتمس لا؟ مرادة الليش منية إذن هذا هو الضغط شيء في البوتربيوت طلوزا كنت اتخلك بكتيريا اسمها بارتونيلا باسيلي فورمس والبكتيريا داية تملك مرة من تشر في لفقة أمريكا اسمه أورويا فيبر أورويا فيبر أو كاليون بزيز كاليون بزيز أو أورويا فيبر على حسب الأماكن اللي كان موجود فيها مناظر الصميارة في بلد في بلد في بلد إذا كنت نستخدم لك بكتيريا احفظ اسم البكتيريا وانتدل لك البليفورمز تحفظ اسم المرض طبعا قولها فيبر او كاريون ديورثه بدخلك فايروس الفايروس ده هو تعمل لك فيبر تقعد على 3 ايام عشان كده سموا فيبر 3 داي فيبر او ساندي بار فيبر او ببتاسي فيبر اذا بتعث في بدايات ولكن الفليبوكس نوع في منها انواع نوع اسمه ليندروني ونوع اسمه ببتاسي بتبدا تجي محمود على الرقص ولو ارسلت حد بيدخل له فايده تقعد تشوفه لمدة 3 ايام عندك اعراضه بتزيد و1 معايا ده تعتبر خامس فايده ديز دي باقولك كان لعبه كده اربعه هتفتكرهم اديني <تصفيق> <تصفيق> الدرس اللي فات 2 في الاكس و2 في الاي اكس اجمع معايا الفايده ديز الاثر ثم تكبير ولا بتورصك في الكلبوات برضو تعمل لك ايدجير واحد انجليزي موجود برا السعوديه طبعا دي منتشره هناك قوي الكلبوات ديه الشباب ده كده متفرقه قوي اسمه ايه دوت اللي موجوده نفسه طريا لو جه يشمع حراره نقط الحراره ديه اللي بيقولوا دي قلب دي نصيصة ونصيصة من البورمان بترمي لنا المنظر لنا شاي بكدوة النوم اتماع ايه؟ حرارة. النوم هرارة اطلق ايوة هرارة فدفها لك دينا بكل جبات هرارة كلمة عرب ازاي مثل هنزو من ريحة خلاك كلمة عرب ميش حاجة من انجليز يتماعها هرارة عام؟ دي قلب من واحد انجليزي ما بيعناقش بيقول خط قالك هرارة مش كده؟ انت في الامتحان الشرط تقول له حراره هيخرب بيتك عارفه الحراره ها طول النهار بتطلع كلمه طوار يعني تقول طوار او حراره حراره تكتب له ادرج احسن او له ادرج ما تستغربوش عارف بس للبطم شمالك ايمانيا تعمل لك ري تيبر تعمل لك ثلاث دي تيبر تعمل لك عرارة ها؟ دي في القرآن المعنى لك تعمل لك أمراض لازم عندها كنترول هذا الشاطر يقول لي في الكنترول هنا هنستخدم ملانيول وبرس درين ولا مش هنستخدم ليه مش هنستخدم قال <تصفيق> هنا فيه اكواتيك اسكيجيس نعم قال في حاجة في المية فأقول له لكل الارت سايكي بفوق هو على الارض في حاجه في ميه يبقى انت ما تقولليش بقى اجيب مش عارف تفاضل اجيب ما ينفعش تكلم على هنا معايا وتعمل ايه يا عم لو عندك دطور عندك ثقوب في الدح عشان الكريمل دي ما تطقش معايا تحمي نفسك منها ازاي تحط فين جبه نسيه ريبيلنت ها تستخدم نفس السايت طبعًا خاطر دي كلمه ريبيلينس انتوا عارفين اكتب ديسكاس مع شخص بالتفصيل هنقوله في الامتحان ريبيلينس دوت كول ونقوله بالنموذج هتروح انكستسايز دوت كول هتقول له بالنموذج معايا ان احنا قلنا يتقال صحاب اقول لك هو الليجمنيز دوت يعتبر لو قنايز تخفيف وانك بريدنج دي تقول له يا دكتور ده في القلايه ده محدود منطقه معينه يقول لك ليه بيقول ان الفيكتور اللي بينقله <تصفيق> <تقول> ويكلاير <لي تصفيق> ده بيتنقل بالكليبورت ماس ودي ما بتقدرش تسير مسافات طويله فالامراض دي سواء هما دي محدود في مناطق معينه زي الملاريا والحاجات الثانيه بتعمل كده لا ممكن ما تنتشرش في البلد كلها ديت ثاني واحده من الاطرافه بتاعت البطن ولو تلاحظ ان انا قلت لك ان مينى قوي واحد فيديكال انكورنت رقم 1 كنترول بعد كده في وضع بسيطه في مين 920 هاب معايا ثالث حاجه في الاطرافه هشرف مع سيم يول يا مش معنى سيم يول قبل كده بتعمل لي انتر سيركابولاس قالوا انكم سرتوا في الرضله دي ها نوع من الثلج كده لغيت ولا تاجلت اه كده بيقول لك يا حشره اسمها كليكويدس والكولجيت بتقول لك ما تونلا برستان وما تونلا قضارتي ونوع من الثلج الجلد كان حاصره مع كايزر قال لك دول هو برضه التاكيد ولا وجه سؤال تاني ده ولا الهيماتيك ديزيز اللي جت الارثبولت الهيماتيك لحد دلوقتي خدنا كل الهيماتيك ديزيز عباره عن ثلاثه نفس اللي فات خدت اول نوع من الذريه اللي هي السريه الباكروتي يا دودا النهارده بتاخد أمكو سيرجا بولكروس منتونيلا لوا لوا يعني معناكو سيرجا بولكروس منتونيلا لوا لوا لأن العجلة يجبها تلميعها في الانتحان استحالنا تفضل التجمعات اللي موجودة في انتبه آخر الاخر التجمع استحال طلب واحدك سنة طلب تحت تقصيم ولا تنسية لازم أنت بذلك الأول بول كده إذا أدخل هنا في النار كده أنا قلت الأسراحة وانا النهارده على فكره جاي عشان اقول سايكلو با سايكلو رانفا الحاجات اللي بتطلع مش شغلا زي ما انت شايف دهور دبان فروت فلاي كل الدبان اللي بتدسه سايكلو رانف انا كاتب كام فاميلي بريد با حد يقول لي كام فاميلي انا كاتبه طب بص بفترو بسيط بسيط ايد اهو في فامي بسيط اول فعل تاني فهمت تاني اقول ايه تاني تعمل هناك اسمها استريت الاو فايلر استريت يبقى في استريت تعمل ايه تسرع من الباب لو حصل برا بسيط كاللينفوريز اس تريد النهاردة اتطلق كل ده ان شاء الله راكت معايا رصنا معايا كما ليجي نقدرس الدبان اقول لك اي دبانة بيضع مدرس فاصلة ترصيه اثنين اثنين اثنين و على بربوس اي دي بير كده كام عصايه 2001 بربوس برضه التنمو ده بيطلع كام عصايه 5 صفيان هنا ناقصين عصايتين اسمهم بس دي خالص مطفيين مش موجودين مال؟ لا موجودين بس بيطلعوا من البربوس البربوس ده خدوت ال 30 صغيرين دول الازرق اللي اسمهم هو دول بمبزري فاضل يطلع لك من رأس الدبانة ثلاث رسيون اثنين انتيني واحد دروبوتس قولي عسائتيني في اسمه مجزيب فعل صرعين من اين؟ من الدروبوتس تبقين؟ طيب وقولك الدبان كل الدبان في منه ساكن في منه بايتن معايه؟ في منه ساكن في منه بايتن الدبان الساكن اللي هو اطنان بايتن коли ви робите пропозиції, вони повинні бути відтягнуті. Вони не відтягнуті. І ви повинні бути обережні, щоб пропозиції не були. Це не акт, який я кажу, це не відтягнення, не відтягнення. Але якщо ви дивитесь на ліберальну, то важливо, щоб пропозиції були жорсткими, не відтягнуті. يربوز في السنينة عشان يربوزها <تصفيق> معنى كده ايه نورمال لو شفت اي دبانة ساكن هل تقوم بربوز بتاعا؟ لأ مش هتشوكه لما تيجي تاكل تتوضعها وتاكل بيها لكن انت هتشوفها ما تبتاكل مش هتالي بربوزها ورا يبا اي دبانة ساكن تبص الرصة بتاعا صدقائك بس فرحيني نالهما تبتو قلتين بيها لكن اي دبانك تقرص ببصيت راسها ده الانتيني على عينه وعلى راسه لكن في بروبوز موجود اذا البوز بيستمر طاله اللي هو مان الكتايتو طيب يبقى انت ما تيجي تقص لاي هيد بتاع اي دبان بص تشوف طالع منها عصايتين ولا ثلاثه فين الانتيني بس بيثقل يبقى دي طره مايا طيب هكلم اتكلم عن اول فاميلي هي مصري مصري المصري ما ترتب بنات واحده من نوع سافينج موجوده في البيت عندنا اسمها ماسكا دوميستيكا ماسكا دي واحده طول نفسها مصري مصر ايه مصري ها ماسكا دوميستيكا دي اسم الدلع بتاعه قلت لك هاوس فلاي اللي موجوده في البيت عندنا هاوس فلاي بيت نيب بيقرصه النيب بايتر وده اسمه استوماكسس استوماكسس اسم الدلع بتاعها ستيبول فلاي مش قلقش شكوا ليه سموها ستيبول فلاي بيقول لي لانها ذباب الذبابه الثابته دي لو تاخد عليك اي كلام ابتدى ستيبل فلاي يعني ستابل دي ستوب الستوب يعني ستيبل الرد للاستبل بقول لك الستوب معايا البذور في الاستبل ثالث واحده بتنتمي للمصيد اسمها جلوسايدا اللي صرنا دي اسم الذرع بتاعها ماشي سيت سي بلاي سيت سي سي بلاي سيت سي بلاي سيت سي بلاي ديجلو ساين اب كله بسرعه على الهارد كده يبقى عندك قاعده البيانات التامل المصير ماسكه ستروك ديجلو سايدا كان برقمي بسيط لان اول بيانات فيهم اسمها ماسكه مصير نتكلم على اول واحده اسمها مصطفى ومرسي مرحب؟ اول واحدة. ايه براشكو دوت كله ده اللي قدامك دوت بروز بتاع المسكة. اللي هو انت مش هتشوفه الا لو اطعناولك تحت الماكسفين. ده اللي بريت راح تاعد ده كله جنزل من الجراس. ده ما تجي تاعد. تاكل. ما تاكلش ده كله ما يجعش. تخيل إلا الرأس ما كانت إيه دي كده كان إيه دي وكل النازل ده ودي ما فيه مدامك ده اسمه الروبوز ده الجوء بتاع الهبانة اللي كنت أعبت الروبوز استرخدت روسترم روسترم روسترم روسترم مستهت خالص اللابيلي اللابيلي دي هي بتموصي بها الأكثر لبيني فهدوني ملئين عصر التلين إلا عليهم طاعر السؤالين دوري لأسئلهم لأسئلهم لأسئلهم لأسئلهم لذلك هم من ثلاثة قاربس لما تفعنا لذلك الغروج جدا منهم من ثلاثة قاربس ثلاث حجرة فضمتوا روسترم مسترلم لبيني الثلاث من الروسترم فوق اثنين من ثلاثة قاربس البورد اللي قدامك دوت يا ترى بيفرق تايل ولا نار التراكتايل؟ اا ده التراكتايل زي ما اتفقنا رسم لك تطبيق 2000 بتاع ماسكوت 2000 بيبقى بواطه يا رعن طلب العوله الثانيه عصاجه لعصاجه اسمها ابلشتا استا وخد دي بني شعره من التين واخر الاخر بالشكل ده ده الانتين بتاع المصنع 16 جنيه القطنه بتاعه الماسكه اربع خيطات اور سيكمنت زي ما انت شايف ده بتقول ماشي هنا بالشكل ده البطن بتاع الفينه اللي عندك كل انا قلت ده واحد عملي نقط جابوري لكن نظري مش هيقول لك الصفر برضه مش هيقول لك الصفر يعني معايا عدله عدله ديت موجوده عندنا في البيت انت بتحط البيض بتاعها بتحطه فين ها البيض فين الزباله الزباله في اي زباله اي حاجه عندك تحط البيض بتاعها بزق الماسكه للنوزه كده فدانا نيرف بايت بيتحول الى يرقه دارده ده انا عنالطه بقى دي المهمه دي نربط على الماسكه مهمه دي نربط على الماسكه مهمه دي <تصفيق> افضل ان تعالى لي بقى في الافضل الضربة راسها على السمع تحت الديفلوكت مش باينا خالص عبد بزر الخيركس بتاعها ثلاث حتت وبطناها ثمان حتت ثمانية سيجمتس العبلة تلاقي الضربة شخص لها زي الدودة كل ما تبطل الآن كل ما تدخل تدخل تدخل تدخل الهاتف ما تلاقيه آخر سيجمت في بطر اللي أدخل سيجمتس دا سهر الديفلوكت وحد بسرعه بيقول لي سمع الدراست دي اللي في قبل كده سمعها نعم ليه بتقسيمه ساعه قد ايش عندنا قروات بالاورثو رابا والسايكرورابا قروات الناموس رصد رصد لاقبه بتاعته راسه كبيره كل الدبابات اللي رصت عندهم راسه الديفلوبمنت صح وعن الضربة دي تتنفذ إزاي؟ يقول لك عليها دائرتين بي تتنفذ بيهم طاقة نفذ بي تتنفذ بيهم دائرتين دهت مهم إيه؟ الاسباركينت الموجودة على آخر سيجمينت حسنا كده سموهم مستيريور اسباركينت دائرتين موجودين على آخر سيجمينت بيدخل من نوم الهواء وعن طريق أنبيل توتراكير فيوت الهواء بيدخل بيدخل بيدخل بيدخل, بيدخل, بيدخل ويطلع. بالصوره اكس الهيد قدام نفتح ثاني فيمره في الوسطان ادي الهيد ده المناسبه كل الدفاتر اللي احنا درسوا النهارده المحاضره بتاعت نفس الكلام الهيد الديفلوب الصوره اشتغل حتت والبطن تعمل حتت كلهم عندهم سيبس باراكيز بيروحوا بنوموا تحاول كلهم اللي هو بيعقد انابيب ومدت على قدام، كلهم، بس كل الأرض بتاعتهم تفرق حاجة مهمة جداً يقول لك رسمة الفلسيلو سبارة كيلة لو خلت الفلسيلو سبارة كيلة، يدخل الهوى منه وكفرته خلت يعرض يا حرق تبين، دي, دي شيء يقول لك الكاب كمبريت بريتريم ما كمبريتريم يعني أوتايم، لو تايم باعها كامل أهوة، كامل كاملة كمبريت بريتريم فيها مارجنال بطن، جرار مارجنال، جميع تشاهد، ميدال بطن، جرار ميدال. والهوى بيطفل للفتحات، تلاش فتحات، اسمهم؟ شو ستار؟ ستار. يقول لك في الكتاب سلي، سيني و ستار، سيني و ستار، سيني و شاني، الرغول، معرّبين، الرغول، سيني و ستار. هل تشترك بطاعة الله؟ يهمني جدا وهتعرف <تصفيق> اهميته ايه ده اللي قدامك ديت يتحول كشرفعه سيوبه بدل برميل بيطلع منها الذهب الصافي يا ترى في حد <تصفيق> <تصفيق> شاطر بيقول اللايف سايكل ديت طالعه ايه اسرع لايف سايكل الاطلاق من الدريش بيقول لك 1 و الاسبوع 1 الضايع قدر قدر قدر تفريغ باستمرار ادرج لا شيء على الاطلاق الزباله مالي الشقه مالي الشوارع والبلد وصلت وناسيه جدا بتاعه سايبه تمشي وفي اسبوع تفريغ مستمر عشان كده رئيس بالنسبه للشفوي اول سؤال بتقول لك في الشفوي تقول لك ايه اشهر ارثوروبودك بلدك اشهر ارثوروبودك بلدك قول لها الدبان اللي أعطيناك في الشهر نص قد مستقر فاعتقدتش إن حد قاعد ما شابش دبانها في الدبان فاعتقدتش إن حد قاعد ما سمعش كلمة دبانها في الدبان مش كلمة مش كلمة أشهر أرطبو دبانك مين هتقول لها بسطة نقول لك ليه إلا زي ما حدرتك شايفها تاني الحاجة اللي يتفاينك بريشور بطوع الدبان وي بشين كلمة أشياء بشينها جاملة جدا معا جماعك ضمن الهابتس الهابتس بتاع الدبانة اللي عندك في الدبانة والله اكزر مخلوق على راجل كلها رضية الدبان ده ايه بقى؟ الدبانة, الدبانة بتقطق على اي حاجة اي قطرات بتطعب بتاكل بتاكل بتاكل بطلقة وتاخد على شعرها بتاخد بعضها وتبص يبان كده اللي في اكل جنبها حاجه ثانيه جنبها جازمه طايره في المرجعه لو كده كله لازم تنضف نفسها تنزل الورده من هناك حلوه جدا افضل حاجه تملا من الحته ديت بص كده اهي ثانيه تجد ده انت بتفتكر والله ينور يعني غريبه جدا الله يعينك ثانيه واحده بطنه مليانه لا حاجه بقى ورجع لي واخدها كله وتبقى واخدها الاتنين وهكذا سعيد اهو كده بيتيه روح الارياح في دقيقه واحده كل الامر خلي واحد بس يبعت له كل رقم الطلب واحد بس كل رقم ثلاث ساعتين ثلاثه الفلقه كلها كل رقم بس بالثاني ده عارف غريبه جدا ايه اهميه الطبيب ساعه ده ده سهل واضح من كلامي انواع الامراض دي سبيشال الامراض اللي هتقل من ايه تقول لك ده تقف على اي كذا بتاخد بكتيريا تاخد فايروس تاخد ايج تاخد منس تاخد بروتوزوا اي حاجه تاخدها دي باله بس بشرط ايه هو الشرط ان الحاجات دي تكون تهديه اورنج كده اورنج اي مكروب ذيك بالإنجيشن هي يتوم بالواجب باتيرياليزيزيز سيكون متاشر في البلده ما هو؟ سيكون في بلده أو انتريك في بلده سيكون كوذر مثل كان الباسلية با باسلية ديزينة با يعشي جنة يتوم بالواجب وكي ينورك يعني بيثنين طلوب العالم قال لك فايرال جنيس طب تصميم قوي عشان تجمع نفسك ايه الفايرال جنيس اللي بيتين بالاعصاب قولكوا واخدين 5 لحد في المنه صاخدين 5 فايرال يقول لك انقل لك في الاطفال قول لي المولايت فايروس مش كده انقل لك هيباتايتس السؤال شكله ايه نوع من الهيباتايتس اكتب ايه هيباتايتس ايه هانت تقول لي بي و سي لا سنو الزام سيشولي انا الواليس بالقش ما هيجز ايه تجيب لك غمض راكومة اني لك غمض في عنايب معا ده مباس القرنية بتاعها تجيب لك كل الاجزي اللي خطان في الترمي الاولان اللي بتعدي اورالي انا اعطي لك بس الزام بنت عندك بتدي بقى كوني تفت بقى بقى ايجو في ناسوليوم كتشنانا الك كارث, ترالفوريس, إنتروبيوس, تكسوكارف كل ده يتجيب ده أنا كنتمي العمالية كنتمتسمع كلمة كنتميني دي فور كنتميني دي بنيه الأكل يا صبت أنا مجيب ايه الدبان ده ده أخذ الميكروف وكنتمي دي حتبات كنتميني دي بنيه كنتميني دي بنيه كنتميني دي بنيه هم؟ هم؟ هم؟ نعم تقي تقعدي من الكلوف على فوطه ولا حاجه تيجي الفوطه بقى تمسحي بيها وشك ولا حاجه كده الدكتور ما فيش ايه ده ممكن اديك طعمه ثاني الاكل هنا فيها صوديوم وتشنانة الكوكز والبسيبس ما تحطش لهم ستول اربع ستول وخد كمان اربع قطن لما تخلصي تغير في فورس انتروبيا في الثقاره اول نقطه بيقول لك بروتوزوا هتاخدها طاينات بروتوزوا دايما في تحتاكتين بس بيقول لك انتميه استراتيجيكا يارد يلامبليا هتاخد كريبتوسبوريديام هتاخد برانتيدا بولاي دولدون ب260 نص بقى معاك الامراض اللي بتنقلها الماسكر كل اللي انا قلت دوت عليه نفس الدرجه نوع تقول بكتيريال وديش وفيرال وايدج بتاع المنس والبروتوزوا نفس الدرجه نص الدرجه عشان تاخد درجه كامله بتاعتك فانت بتقول لي الميكانيزم او الترانسميشن وكيف الامراض دي جاي ميكانيكالي ولا بايو لوجيكالي لازم تقول لي كيف ميكانيكالي ولا بايو لوجيكالي حتى شاطر يقول لي بقى ها؟ ميكانيكال يعني بقى ميكانيكال بقى. خليك دكتور. طيب ليه؟ هو حركة، امال ما يقدرش يترعى عن طريق ايه؟ الحركه بتاعتنا ده؟ انت هات تقول لي ميكانيكال كده. كل جاهز في دماغك ايه الفرق بين الميكانيكال والبيولوجيكال؟ <تصفيق> كان شامل على حساب الجسم. بلاش القوانين العاديه دي اصلا. جاي معايا يا ولا بقدر اختار منهم طب دي كده ما بتغير شيء في اللايف سايكل بتلعبش دور في اللايف سايكل الدبانه تقف على اي قيمه تاخد ميرو زي ما هو تديهولك هل غيرت شكله هل كثرت منه نو نو تشينج في المورفولوجي نو تشينج في نمبر كاتايت مش اي تغيير شمال بيشيل حاجه من هنا بيحطها هنا ميكانيكال ما بيلعبش دور اكتر من كده في كاريكت يعني بايولوجيكال بتلعب دور تلعب دور بتغير في الشكل ده العدد التغير ثاني كلمه عليها ربع درجه الاماغه هنا قال لك من كالكولي يا ترى دايركت ولا ان دايركت اه يعني اذا رفعت ايوه السؤال ان سعره اضافه كده بقول لك يقول لك دايركت لا في دايركت دي الفرق اللي عندك في البي ساكنج ولا بايتنج <تكلم> اكيد اكيد انا ابو روزك عايز اقولك انت بتفكر الدخول على دايركت كده ولا بتحطولك في الاكل بتحطولك في اوضه في اي حته وانت بقى في راجل مباشره بتعدي ان دايركت ميكانيكال ترانسميشن اوف باثوجين زود كلمه ان دايركت في اول المحاضره لكن مش مكتوبه بقى يبقى ان دايركت ميكانيكال ترانسميشن اوف باثوجين ان دايركت كلمه ان دايركت وميكانيكال التصحيح عندنا نص اللي انا قلته كله دايرت ميكانيكا ترانسميشن فاصل دايرت دايرت انا جبت قرص ورصك ده من عندك مش هبقى تجيب لي نور هنا مبيسرعوا كده ورصنا تتهوني لكن ده باللي في البيت بتحط المكروب فين الاكل بتقعده في اي حاجه مش قادره تعديه تيجي انت تاكل تتعشى مين دايرت فيها جمعة ماسة تبقى من ايه؟ الميديكا الإنفورتافس بتاعتها مهمة جدا جدا يليها الكنترول و لو جالك الكنترول في الامتحان الكل هيرقص و يقول لك جالي الفرق تبادل في بيت عالدك و يتخلط منه ازاي اه؟ اي وقت شمالة؟ يقول لك بالمضرب على طول في لا سيره يقولك انا طول ما انا فاضي حاجه اضرب ادو اجيب لك يا باضرب عمال شخانه واحده فاضيه بقى طول النهار كده مش انا ثانيه خالص دي طب ده طبيعه ولا حاجه تعمل ايه كمان في الدبان اللي عندك في البيت كنترول قلت لك انت مش جاي يا راجل انت بتجيب فيلات وتترش على فكره ده ما نتكلم كلام بيقول لك انت ليه ما تمش الدبان انت بتاكله اهلك ها؟ تقول لك اي بقى تقول لك اغطي الاكل المتازة اغطي الاكل اللي بقى عشان الديباني ما تتجيش تقعه وتاخد مكترات منه وتخطعه بالاكل التحدي زي انتعديه ها؟ طبعا الزمال اللي عم بقى عسريت جام بقى جام بقى ايه؟ ها؟ انتطلب منها طبعا يقول له ايه تبني امتبان اشياء وشياء باول حاجة بجريسة بالمقصير تسمع ماسكا ماسكا اللي بقى لك بالإهمين في المسكة بقى لك بالإهمين في المسكة ومما جدا يريعى كنترول رقم ثلاثة النار فابطاعتها ركز عليها اوه لازم بقعت المسكة النار تسايني بتطورك ايه؟ وان ويه ها تاني واحدة عندك اسمها استموكسس هي استيبول بلاي في جمال في نسكفل يعني اين كانت المسكين دا؟ ليه انت قلت؟ ميكاني كانت؟ ميكاني كانت؟ قلت داون يعني انت بديت الربيض ميكاني كانت؟ اول حاجه اقولها ها السطبس ما بقدرش فاض بص بقى معايا بقى الفوز اللي قدامك اللي انا رسمه دهوت ده الفكتيل ولا ده من الفكتيل ده من الفكتيل ده ده ده انا عند روسترام طالع من روسترام عصايتين عليهم شعر اسمه قديمه احنا ذري فاض تنازل حاجة عالدة فهي فالتغازر هي نازل اللي هي الطفاعة بتغريب ليبيا ليبيا بكوز من البروبوس اكو ليبيا ده اللي بتقولوا البياس عاللجاج روح تبقى بخيل ولا حاجة نستفق منتربش استعدى كله الجسمك ليبيا اللايب شائك بتاعتها زي الدبان الهبل بتاعتها زي الدبان الهبل بتاعتها زي الدبان بس طالعه بتحط البيت بتاعها قطع السبان عندك في شقه ولا على رواس الخيل بقى والحاجات اللي في الصط مش عندك شقه هو شقه عندك الصط دي حاجه ثانيه لا الفاطر الحاجات ديت على رواس الخيل والحاجات اللي باله في الصط لكن هي هي اللايف ستايل قيم هي هي طبيعه الحد لكن حاجه اللي تهمني جدا قال البصيط الفايت بتاعها هيبقى زي ماسكه لا بيقول لك البصيروس باركنك بتاع النار بتاعتها يبقى تراينجولار وليس ها وليس جيش اول حاجه ثاني حاجه الباطن سنترال سنترال باطن وليس وليس <تصفيق> مارجنال او ميديال نقول لك السليتس اللي بيدخل من الهواء اس شيبد سليتس وليست ريجولار او شينو سليتس يبقى لازم تعرف لي والدرب بتاع الالتموكس استرجع المصدر الصوره بتاعتك انت كويس قوي تراينجولار الفيتر الباتون والاسكت بتكون اس شيف سكس طيب بقى بعد كده كل كله ده سايكل هي هنا ما تطلعش عندي الالتموكس عشان ندرس عليه الميليك امبورتانس بتاعتها بص بقى معايا بقى دايركت ولاين دايركت دايركت ميكانيكال ولا بايولوجيكال ميكانيكال بيقول لك في الكتاب ميكانيكال فعلا الميكانيكال يعني ايه؟ البيروس بتاخد منك ميكروب زي ما هواته تهولي ولا هتكتر في العدد بتاعه ولا هتغير شكله يبقى فعلا دايركت ميكانيكال ترانسميشن اوف ديز علم على كلمه ميكانيكال وعلم على كلمه دايركت عليه نص طره ايه بقى ميكانيزم اوف ساسيفيشن دايركت انت مش دايركت ليه؟ ما تقص انا بايتنج جاني كلمه غلط بشكل بيسالك في الشرح يقول لك ان ديستربت فيدينج يعني ايه ان ديستربت فيدينج زائد يقول لك المجموعات زي الان ديستربت فيدينج وتقعد بقى بص معايا كده انت تسجل معايا هل يقدر يوضح لي يعني ايه كويس <تصفيق> جدا بص بقى يعني هتقلك الكلوتش ميكانيكي كده يعني هل لما تيجي تقرصك وتاخد منك فكرو يقول لك الكلوتش ده ضربناها اسبوع تديني بعد كده يكون كسر يكون مات انا ميكانيكا ما بقاش له شكل يكون كسر على ده ايه اللي بيحصل يقول لك الناموس او الدبان لما بيجي يقرصك هو قاصد ايه قاصد الناموس منك او قاصد دعاني يا اخو عاوز يشبع كده جاييروسك عاوز منك قبل كده خد منك دم وشبع يقعد اسبوع متسلط بقى كده يقول لك انا الحمد لله تبعاني مش كده بعد اسبوع لجوه يبقى هو صاحب ثاني عشان يشرب منه ده ويشبع دلوقتي لو انت عيان عندك مرض وجات الهيصه في استماتك وشبعت منك وخد منك الميكروب دوت تيجي بعد اسبوع انا بقى تيجي تروح لي تديه لي عشان تدوه يبقى كده مش هتعيد منك خالص امال تعيد ازاي بيقولك ان دي ستوربتريت طب طوسا هو يا طوسا اخدتك في الشحنه خايف انك ده بخلي بالك معايا يبقى الانتوكس الدميه الطبيه بتاعتها بتقل لك الامراض ميكانيكالي غير زي ايه؟ لاشعه الاطفال والبوليمالايت ممكن فريبينزوم دي هتاخدها في التقفيش في التوفز وفريبينزوم اه بيقول لك تعمل حاجه اسمها اكسيدينتال مايليس انا عديتها في المصفى الاثنين بيعملوا حاجة اسمعها اكسيدنطا مهيزة اكتب مهم جدا مع الشخص بالتفصيل معايب؟ الماسكة والاستموخشز اول ديباتين بتدرسهم اكتب اسمعها اكسيدنطا مهيزة اكتب مهم جدا مع الشخص بالتفصيل معايب؟ هنشرحها امتع؟ مش ااخد حاجة اقولها قبل ما امشي اقولها كنترول اقعد بقولك كنترول هكتبلك في الكتاب موتور من الروسر الروسر بتملى بين فول بايت اثنين ناحيه ناحيه ما بيجي الروسر بيترجع لتحت كده ممكن الروسر لو انت جلبه يعني ماشي حبتين وهي بتدوس على بتطلع البروبودر الساعه دوت تقع جوه قلتلك اكتب ايه بقى ها بعد كده ايه بقى ها دي كده بقى بالريپورت تتقفل ليبيا ده كله يتريش جوه عندك هتقضي هو دكتور اصحابك انت من الاسترجيشن من جوه بعد كده هتعملها بقى ها رسادتك حرشه ما عرفتش تنقي حد دروسك هات واحد انت تشوف اللي خلص في البوست في الاول افاترات ده واتمكسس كده لك امراض ميكانيكال اللي تكون دايره ممكن تعمل لك حاجه اسمها اكسلنسه اقولها لك كمان شويه طبعا الارشه بتاعتنا ممكن تبقى جامده قوي ممكن بتنفعك في الحر ده الكنترول هو هو بتاع الماركه بس ايه بقى ايه بقى انا عندي البال مش شغال عندك لا اه ما مع... انا مش عايزك تصبر يعني شوف الاسطبل بقى شوف طروس التنين ونادي الجبال عاد نحاول ننصب الاسطبل دي الكلمه الوحيده اللي بتقولها عال باص ديتالي دي بقى التفاصيل التالت واحده مهمه جدا جدا فقولوا ساينا ساينا نيا سيتيكلاي سيتيكلاي لايتس سيتس سايت التتابعه ده في ورشه not in egypt مش موجوده في بلدك خالص واديك شايف الافتحالات المفروض اولا نجيب لك اللي موجود في بلدك مش كده لكن not in egypt لا هو اللي بيجي في الامتحان تعالى درسنا لاكي تي فلاي خلي بالك بقى معاها ها بروبوز بتاعها البروبوز بتاعها يفرع البروبوز بتاع سمكسد اي قولك المكسر فاض بيبقى طويل جدا وليبيان كتاب الكتاب بيقول لك تكون شيب اسبوع ده حط معلقه 2 مثلا واحده معايا يا جماعه طيب القدينه بتاعها زي القدينه بتاع الالمقص زي الشعر على ناحيه واحده بس الشعر ده مقصر شعره فرنسي في الصوينه مش ناعم ومدهن بالذات المقص ده الكلام برضه ده بتاعنا تقول لك محل غروسينا <تصفيق> عاطي الباشا منها نوعين واحد اسمه غروسينا فالبريس والتاني اسمه غروسينا مورسي تانز يا ترى مين اللي موجوده في شرق افريقيا طيبها منك شرق افريقيا فالبالد ولا مورسي <تصفيق> مورسي تانز <دينز>. احسن <تصفيق> بص ده انا اعرفه ده جنبنا يا عم التمور سيتنس ديت في شرق افريقيا لكن بال بالبالي العامل حاجه بيد عندنا طب اربع انواع عندك نوعين من الكلوساينا واحده موجوده اييست افريكا وادو صينا مورشيتين والثانيه ويست افريكا وادو صينا بالبيس الكلوساينا اعرف لي الدستريبيوشن موجوده في شرق افريقيا فين تقول لك اللي موجوده في شرق افريقيا دي بتكون موجوده حوالين الانهار ضمن هابت بتاعتها يقول لك الفاراين والفاراين سبيشيز هي عايشه حوالين الانهار النوع الثاني اللي موجود شرق افريقيا يقول لك موجود حوالين الغابات الغابات يقول لك جانجل يبقى عندك نوعين من البساينا واحده موجوده في شرق افريقيا حوالين الغابات جانجل الثانية موجودة في غرب أفريقيا حاولي الأنهار اسمها بروسطينا بالبانس ببراين سبيشيس تبص بقى معايا بيقولك في الشافوي وممكن في الريتن إزاي تبقى بقى بروسطينا بالبانس بالمورسطينا بالبانس تبص بقى بعض الشيء تبص البطن تبص البطن بتاعتنه وإذا البطن بتاعتنه يتمع تحيتك 8 سيجما ف8 لانها 8 سيجما لا تنميط فيهم هيبقى فيها 2 فيل لاين فيلا طرف البيل فلا بورسي تنس التاسين فالباسه في بقى في فيها 2 لاين طب مين فيها غمضناها ها مرتبطه بالشكل ده كده بطط مرتبطه بالشكل ده مرسي ولا غلبان مرسي اه الله مرتبطه بالشكل ده ده فيها براونش بان يا بوتاس بشكل ثاني دايتي فارا بالبورفوليو من كورتاينا بالبلدومارتينز تيكيت بالفاليت هيبقى فيها بين الداين بس مورشي مورستال لا نمبر نمبر 18 ده انا كده اهو يا بوتاس